قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطحه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. يكفي نتكلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلواته والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يوالي هذه الأبواب ويبين فيها. الشرك بالله عز وجل فسبق في الباب الأول النص على أن الذبح لغير الله شرك بالله وهو شرك أكبر والشرك الاكبر لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحديث الصحيح الذي سبق ايضا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل ثم أتبع المؤلف ذاك الباب بالباب الذي سمعناه البارحة وأنه هناك وسائل قد توصل إلى الشرك ليست هي شرك بعينها ولكنها قد توصل إلى الشرك فذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب لا يذبح, بمكان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وذكر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر رجل الذي سأله أنه نذر لله عز وجل أن ينحر عددا من الإبل في مكان يسمى بوانة فسأل رسول عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثن يعبد قالوا لا قال هل في عيد من عيد الجاهلية قالوا لا قال فليوفي بنذره لماذا هذا؟ لان هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لو جاء شخص وذبح فيه لله لكن الناس يشاهدونه ويتهمونه بانه يذبح لغير الله لان هذا المكان يذبح فيه لغير الله عز وجل فيجب على المسلم ان يتجنب مثل هذه الاشياء النذر لله عز وجل جائز ولكن إذا أردت أن توفي بنذرك فلا توفي به في مكان يستعمله المشركون ويعملون فيه تلك الأعمال لأن هذا قد يوصل صاحبه إلى الشرك قد يوصل صاحبه إلى الشرك هذا الباب الجديد باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله كان ينزل للنبي للولي للعيدروس للبدوي بحيث أنه يقول علي نذر لفلان ميتا كان أو حيا فإذا شف الله مريضي أو رد غائبي فأنا أذبح هذا النذر لذلك الرجل الذي أنذر له فهنا يقول باب من الشرك أن نذر لغير الله فكأنه أن النذر لله ليس شركا، ولكن لغير الله هو الشرك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نسمع هذا التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النذر لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل. يعني البخيل الذي لا يتصدق صدقه مطلقه لله عز وجل وانما يعطي حتى ياخذ البدل لله علي كذا اذا اعطاني كذا لله علي نذر اما صوم واما ذبيحه أذبح لله واما ما لا اتصدق به لكن بهذا الشرط ان يشفي مريضي او يرد غائبي او يسهل لي كذا وكذا معنى ذلك انه لا يعطي لله الا بدلا ما يعطي من نفسه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل هل البخيل هو الذي لا يعطي الا بالمقابل ما يعطيه هكذا مطلقا ثم اورد الايه يوفون بالنذر النذر في الاصل ليس بلازم مباح امر جائز لكن اذا انذرت لزمك الوفاء بالنذر اذا نذرت يجب عليك ان تفي بهذا النذر يهون بالنذر ويخافون من كان شرطه مستطيرا فاذا ألزمت نفسك بنذر فعليك ان توفي به ويقول تعالى وما أنفقت من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلم والله عز وجل سيجازي صاحب تلك النفقه وصاحب ذلك النذر الذي هو لله عز وجل بالثواب الجزيل على عملها الذي قدمه لله عز وجل وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وقد سبق مثل هذا على أن النذر يجب الوفاء به إلا إذا كان في معصية ولو نذر إنسان شيئا وهذا الشيء لا يجوز النذر به ولا يجوز النذر لذلك الشيء الذي ينذر له مثلا إنسان انذر لاحد الأولياء وقال علي نذر للولي الفلاني من الصحاب القباة قد يكون ولي وقد يكون غير ولي والولي يجب علينا أن نعرف من هو الولي الله عز وجل يقول في كتابه ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن متقي هو ولي لله يعني الولاية تكون لكل مؤمن متقن ما هي محصوره في فلان ولا في فلان الا أن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا فمن امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولد اخر ثم قام بواجب ذلك الايمان ثم اتقى والتقوى هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي فكل واحد توفرت فيه هذا الشروط فهو ولي لله عز وجل لأن الذي يقابله أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون بالله عز وجل هؤلاء أولياء الشيطان وهذا الذي يؤمن بالله ويتقيه ويقوم بما يجب عليه ويجتلب ما نهي عنه هذا ولي من أولياء الله اذا لو نذر إنسان لأي ولي وطلب منه شيئا هذا النذر في معصية هل يجب عليه ان يفي به هذا لا يجب عليه ان يفي به مثلا نفرض الان نحن الموجودين منا من انذره في هذه السفره على ان الله اذا وفقني لهذا السفر وتحصلت على كذا وكذا اني اما اصوم كذا وهذا لله او اني اذبح لفلان كذا وكذا فهذه معصيه فهذه المعصيه لا يجوز له ان افي بذلك النذر لانه علم من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول من نذر لله عز وجل بنذر فعليه ان يفي به ومن نذر ان يعصي الله عز وجل فلا يفي بذلك النذر من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. الباب الثاني لا تعيد الولي نعم الولي الظاهر الشيخ اشكل عليه الولي <تصفيق> الشيخ احتاج تفسير للولي من هو الولي الولي كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن بالله متبع لرسوله يطيع الله عز وجل في جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه الله عنه هذا ولي هؤلاء كلهم أولياء أي من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل والتقوى كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهذا ولي من أولياء الله لكن ليس معنى أنه نذهب وننذر له النظر لا يجوز لهذا الولي عندك سؤال ها <تصفيق> الشيخ يسأل لأن في كتب الطرق الصوفية فيه ولي وفي من تجاوز هذه المرحلة حتى يسير القطب والقطب هو الذي يتصرف في الكون ومعناه أن يصل إلى درجة إذا قال شيء في يكون فيكون وهو الذي يدخل الناس في الفناء كما يقولون فيا أخي ليس هناك قطب مطلقا أما أولياء الله الذين هم بهذه الصفة فهم موجودون وإن شاء الله هؤلاء جميعا كلهم أولياء لله لأن هؤلاء الموجودين إن شاء الله يؤمنون بالله ويتقونه ويعملون بالطاعات ويتجنبون المعاصي فكلهم أولياء لله بنص القرآن الله عز وجل هو الذي وصف الأولياء ووصفهم بهذا الوصف فإذا كان هناك رجل متقي مطيع لله عز وجل رجل عابد رجل صالح لا ليتعطى الأمور المخالفة لشر الله عز وجل هذا نسميه ولي لأن الله عز وجل هو الذي سماه لأنه مؤمن متقي لكن إذا جاء إنسان ودعه الولايه وقال على ان عنده كرامات وخوارق للعادات الولي الصحيح لا يدعي الولايه ولا يقول انا ولي اذا كان رجل صالح هو يتخفى بنفسه ولا يريد ان يعرف احد عنه ذلك لان هدفه فتنه للعبد ولهذا قال الامام الشافعي لو رأيت من الرجل يطير في الهواء هؤلاء الذين يقولون لهم كرامات لا تصدقونه حتى تنذروا ماذا يعمل هل يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بذلك ذلك أو لا فقد تجد الناس مشعوذين الشياطين يساعدونهم في هذه الأعمال وممكن أن أعطون لهم بأشياء غير موجودة عندهم مثلا عنده شياطين أنت في هذا الوقت في بلدك العنب مثلا لا يوجد هذه الفواكه لا توجد هم يروحون يسرقوه ويجيبوها لك الشياطين يأتون بها ثم أنت تقدمها لهؤلاء المساكين وتقول انظروا خلاص فالناس يقول هذا شوف هذا ولي من أولياء الله، لأن له كرامات وهذه الفواكه عنده وهي غير موجودة مثل ما في قصة مريم رضي الله عنها مريم معيسى عليه السلام حينما كان يوجد عندها ذلك الرزق وياتي ويأتي زكريا يقول لها أين أن لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرضوك من الشيء بغير حساب فهذا ولي وهذه ولي من أولياء الله لكن الشياطين لهم أولياء يعملون لهم مثل تلك الأعمال وقد سألني واحد البارحه بعد أن طلعنا في الطريق ويقول أن هناك جماعة شياطين متسلطين عليهم بمعنى أنهم يأخذون أموالهم بوسائل متعددة ويقول أن فيه سحرة يستعملون مثل هذه الأشياء ويسلطون عليهم الجن فالجن هم يخدمون الشخص الذي يقدم له خدمة وهو التنازل عن دينه, دينه فيذبح لهذا الشيطان ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله وهؤلاء الشياطين يلبسون على أوليائهم فيقدمون له مثل هذه الحاجات ويظن على انها كرامات من الله عز وجل وهي من الشياطين اذا الولي الصادق لا يعلن ولايته للناس فإذا وجد شخصا يعلن انه ولي من اجل ان ياخذ اموال الناس فهذا ليس بولي من اولياء الرحمن بل هو ولي من اولياء الشيطان نعم قال, قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعادة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت لم يضره شيء حتى يرحل من, من منزله ذلك رواه مسلم وهذه الآية تبين لنا هذا المعنى وأنه كان رجال من الإنس يعذون بريال من الجن فزادوهم رهقه فكانوا إذا نزلوا وادي وهم مسافرون يستعيدون برئيس ذلك الوادي من البقية من الشياطين فزادوهم رهقه يعني زادهم خوفا بحيث انهم يقدم لهم بعض الاشياء التي ترهبهم والتي تؤثر عليهم في عقائدهم وانه كان رجال من الانس يعدون بريال من الجن فزادوهم رهقا والله عز وجل ما سلط الشياطين على الانس ولكن اذا دخل الانسان معهم وقدم لهم خدمات يريدونها منه عند ذلك هذا الانسان يزيدونه رهقا ويتعبونهم وحتى أنه لو أراد أن يتخلص منهم يتسلطون عليه وعلى بيته وعلى أولاده وهذا شيء معروف. فينبغي المسلم أن يكون موحدا توحيدا قاطعا لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوجه إلا إليه. والآية وأنه كان رجال من منسي يعوذون يعني يجعلونهم أولياء لهم ويستعيدون بهم من غيرهم من الشياطين الأخرى. فالله عز وجل بين أنهم لا يزيدونهم إلا خوفا ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلف أولئك كانوا لما ينزلون هذا المنزل هذا الوادي وهم مسافرون يستعدون برئيس ذاك الوادي أي المسؤول عن الجن الذين موجودين في ذاك الوادي وغيره الله عز وجل بين على أنهم ليس لهم سلطة إلا على الذين يتخذونهم أولياء فمن اتخذوهم أولياء يتسلطون عليهم ثم هذا الحديث يبين أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهذه استعاذة تدفع عنه جميع الشروط والكلمات المقصود بها القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق فلا يجد الاستعاذ بمخلوق كما يقول المعتزله وهذا الكلام لطلاب العلم اذا الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق وانما تكون بالله عز وجل وبصفاته فهنا يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك